الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم ودارك على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه ومسار على سبيله ونهجه لا يمديه أما بعد فقد تقدم نعمة في النجيس الماضي أن القتل يكون على صورتين إذا كان قتل عند يوجد القصاص والقوت الحالة الأولى أن يكون القتل مباشره والحالة الثانية أن يكون بالسبب بمعنى أن يتعاطى فعل شيء يؤثر في حصول القتل وهذا ما يسميه العلماء رحمهم الله بقتل السببية والمصنف رحمه الله ذكر النوعين القتل المباشر وقتل السددية والقتل المباشر ينقص إلى قتلين أيضا إما أن يكون بآلة جارحة لها نور ونفوذ بالبدل مثل السفاكين والشيوف والخنادر ونحلها كما ذكرنا في المجلس الماضي وإما أن يكون بغير المحدد مثل الضرب بالآلات التي لا تجرح ولكن تقتل كتكرار الضرب بالخشب الذي يقتل مثله غالبا إن كرر الضرب به ومثل ما ذكر المصنف رحمه الله القتل بالحجر فالضرب بالحجر والرم بالحجر القاتل يعتبر من قتل العمد وفصلنا في هذه المسألة ثم ذلك ذكر المثنف رحمه الله عبارة او يلقي عليه حائطا وذكرنا ان القاء الحائط على الشخص مثل ضرب الحجر ولكن من جهة يعني المقاربة بين القتل بـ بـ بهنا المقاربة بينهما من جهة كون العلماء رحمه الله ذكروا الصخرة الكبيرة فقالوا إن قتل الحجر من قتل إلى ثلاثة أقسام إما أن يكون بحجر صغير وذكرنا أنه لا يعتبر قتل عند إلا إذا ضربه بحجر صغير في مقتل يقتل مثله غالبا أو كان الشخص الذي ذرب بهذا الحجر الذي لا يقتل مثله غالبا عامة الناس يكون مريضا أو طفلا صغيرا أو شيخا كبيرا ونحن ذلك يتأثر بمجرد هذا الحجر ثم بعد ذلك الحجر الكبير فيه تفصيل ثارة يرمى لدى الحجر من جميع في القبيل وتارة يدحرج على الشخص مثل ما يقع في الصخرة الكبيرة يكون تحتها شخص أو يكون في موضع فوقه الصخرة فيأتي شخص يدحرجها عليه يكون هذا مثل القاء الحجر فمن دقة المصنف رحمه الله لم يقل ودحرز عليه الصخرة ولكن قال قل يلقي عليه حائطا القاء الحائط بناء على هذا يتبع القتل المباشر لكن الغلماء في الأصل ذكروا من السبدية الحائط أن من بنى حائطا النجاء الغير ودفعه عن الغير ففيه سببية ومباشرة سببية من جهة أنه من بنى الحائط والمباشرة بالمشفى لمن دفعه عن الغير أو يلقي عليها حائطا يشترط أول شيء أن يكون الحائط كبيرا يقتل مثله في أغلب الأحوال أن يكون الحائط كبير الحجل بشيء لو سقط على الشخص أو فقط على آدمين في الغالب أنه يقتل الشرط الثاني أن يكون الشخص لا علم عنده لا يعلم أن هناك من يريد أن يدفع الحائط عليه أو غرر به شخص فأجلسه تحت الحائط ثم ختله وخدعه فألقى عليه الحائط فلو كان الحائط صغيرا لا يقتل مثله فإننا ننظر إذا كان الحائط صغيرا ننظر في الشخص الذي فقط عليه الحائط ونفصل فيه إن كان كبيرا والحائط لا يقتل مثله غالبا فهذا ليس بقتل عنه لأن الغالب أن الحائط لا يقتله وإن كان الشخص صغيرا كالتفل الرغير والتفل الصغير والصبي سنه وحجمه الغالب أنه لو سقط عليه مثل هذا الحائط وإن كان لا يقتل غالب الناس لكن يقتل مثل هذا فإنه قتل عندي وهكذا لو كان الذي قتل شيخا كبيرا او مريضا يقتل بأقل شيء فإلقاء الحائط الصغير عليه قتل عندي يجب القصاة إذن يشترط أن يكون الحائط مثله يقتل و إذا كان مثله لا يقتل في غالب الأحوان وغالب الناس مفصل في الشخص الذي قلقي عليه الحائط ننتقل إلى الشرط الثاني أن يكون الشخص لا يعلم المقتول فإن كان يعلم أنه سيلقى عليه الحائط نظرنا وفصلنا إن كان بإمكانه الهرب والدفع عن نفسه ولم يهرب ولم يدفع عن نفسه فانه حسين ابن لاقطا لانه قصر في حفظ نفسه كما بامر غيره ان يقتله من هذا الحل بامكاننا ان نهرب وبامكاننا ان نرفع الضرر عن نفسه فتقصيره في ذلك من نار ونهرب والنجاة بنفسه كما قال لغيره اقتلني وفيه التضليل ومن قال لغيره اقتلني فإنه لا يقتل القاتل على تفصيل عند الجنمى ورحمة الله لشدقة الأن المسألة الآن عندنا أن يعلم وبقدرة فيه بإمكانه أن يخر ويهرب ويهرب ولا يحصل القتل فقفر في ذلك فلا قفر عن القاتل وحينئذن يتحمل الشخص كما ذكرنا المسؤولية لكن لو أنه علم وتعاطى أصباد الهرم وأصباد الفرار ولكنه لم يفلح شيء من ذلك فقفل فإنه يعتبر مقفونا قتلا عندا ويجب القفاص عن القاسد لأن علمه لم تؤثر وتعاطى الأصباد والأصباد لم تؤثر فإن وجود العلم عدمه على حد سواء إذاً يشترط أن يكون الحائط يقتلوا مثله غالباً في أغلب الأحوال ثانياً أن يكون الشخص ناعم عنده بذلك الشرطة الثالث أن يحصل الجهود وخروج الره والموت بعد القاء الحائط مباشرةً او يكون مستثبعاً لفكم قتل الحائط وبناء على ذلك نفصل فإن دفع الحائط عليه ففقط الحائط ومات الشخص مباشرة فوجها واحد على أنه قتل عنده ويزيب القصاص وأما إذا عاشه بعد سقوط الحائط عليه نذر فيه فإن كان حاله حال الذي أنفذت مقاتله وصار بحالة مثل حالة الشكرات أو حالة المقارب للموت فإن القاعدة أنه ينشب لأقرب حادث فهو ميت بالجبال بغيره ويخكم بالكشاف والقود ولا يؤثر هذا التأخير لأنه بسكن الميت لكن لو أنه بقي بعد سقوط الحائط عليه وبه جراحات يمكن علاجه وتداويه ونجاته يفصف في التفصيل الذين يكرههم عنا رحم الله إذا تعاطي الاسباب هل بامكان تعاطي العلاج او ليس بامكان وهم يوجد من يعالج او لا تحكم على حسب تقصيله وعدمه فهو قطع عمد اذا كان مثلا في دريه ولف هناك من ينقذ ولا من من يقوم بالوث ونزفت جراحاته فقتى عمد لان الزهوق حصل بصرايه الجرح ولم يوجد في ذرية ولم يوجد عنده أحد ولم يمكنه الصراخ ولم يمكنه الاشتغاثة بعد الله بأحد فحينئذ يكون قتل عندي طبعا المصنف رحمه الله قال يلقي عليه حائطا في حكم إلقاء الحائط افطاب الخرسانات في زمامنا فمثلا لو رفع خرسانة ثم رماها على نائم فقتله فكإلقاء الحائط عليه فإذا كان يعلم النائم في تخصيل إذا كان يعلم وجاء نامه ويعلم أنه سيقتل ومنفرط في حذ نشيه إذا كان علم صرخ عليه أحد ونبهه ولكنه تشاهل وتلاعب في حذ نشيه نش التخصيل الذي ذكرناه في القاء الحائط في حكم إلقاء الحائط, إلقاء الحائط أيضا سقوط السقف على السقف مثلا في زماننا الجرافات لو أنه علم أن في هذه الغرفة شخصا أو اشخاص فجاء بالجراف وهدن قواعد البيت أو أركان الغرفة فسقطت عليه فقط لفهم لأنه كإلقاء الحائط والقتل بالحائط وحين يجب يكون قتل عن دين ويفصل فيه بنفس التفصيل في حكم أيضا يلقاء الحائط أن, أن يسلط على أساس الغرف والبناء فيخطي المن بداخل ذلك المسكن حتى يخض عليه ثقف ويقتله كل هذه الصور في حكم إلقاء الحائط على الصور وفيها التفصيل الذي ذكرناه ف اذا اذا اذا تبين هذا فانه لا بد من النظر في الشيء الذي يلقى والشخص الذي يلقى عليه والحاله التي حصل بها الذهوق والقتل يبقى السؤال لو أن شخصا دنا حائطا الان بينا انه لو جاء شخص ودفع الحائط على غيره فقط أنه قاتل يبقى السؤال في الشخص الذي دمر حائط هل عليه مسؤولية؟ هل عليه شيء؟ الجواب أنه من العلماء من أطرق الحكم فقال لا شيء عليه ومن بنى حائطا فمنحق أن يبني لأن البناء منحقه ولا شيء عليه وحينه صحيح أن الحائط سبب في القتل والزهور ولكن المباشرة بزعل الجريمة أفقط حكم السببية وهذه القاعدة المعروفة المباشرة تسقط حكم السببية وسنضيّن أن هذه القاعدة لها ثلاث هذه المسألة فيها ثلاث صور اجتماع السببية والمباشرة تارة تقدم السببية وتارة تقدم المباشرة وتارة يجمع بين المتسبب والمباشر وسيأتي إن شاء الله تصليها في صور السببية فالشاهد أن من بناه حائد إذا بناه وجاء شخص ودفع فالزريمة وقعت بالدفع ولم تقع ببناء الحائط والقتل والزهوق حصل الفعل المؤثر فيه هو الدفع وليس بناء الحائط لأن بناء الحائط لا يقفل الأنفس ولا يوجد زهوق في الأرواح. ولذلك لا يؤثر لكن لو أنه بناه من أجل أن يقفل به الغير فهذا في تشكيج نسلة قتل الجماعة والاشتراك لتعاطي الأسبر لأن القتل جماعة من يجتمع أشخاص على قتل شخص تارثاً تكون المباشرة من واحد والسببية من من غيره وتارثاً تكون مباشرة من إثنين وتكون السببية من من أقل عدداً او عدد نساوي في تصيباً إن شاء الله في قتل الجماعة أغلى رحمه الله ويقع عليه حائطاً حائطاً نترة والحائط هو الجدار يكون من الذين يكون من ال... الحجر يكون من الإسجن في زماننا فهو قام يلقي عليه الحائطاً وعنهم أن النكر أفضل بالعلم لكن ما ذكرنا عنه يعني أو يلقيه من قال رحمه الله او يلقيه أن يلقي المقتول من شاهق والشاهق هو المكان المرتفع والمكان المرتفع في القبيل مثلاً قنم الجبال العالية وأطرافها أيضاً لا يشرب ليسل إلى القمة قال العدراء أن يكون المكان الذي حصل منها الدفع والرمي عالياً لو سقط منه إنسانها لك في حكم قمة الجدال أصطح المنازل لكن في زماننا العمائر أصطح العمائر الأدوار العالية من العمائر أبراج الحديد وأنه صعد به إلى برج عالي فدفع او دفعهم من برج عالي أبراج لأنه كل هذا يعتبر من الشواهر لكن الشر أن يكون ارتفاعه يوجد بالزهوق من فقط من هذا الارتفاع الغالب في أنه يهلك فإن كان جسله جسله قريبا كان مثله لا يقتل بأن كان قريبا ما يوجد الزهوق وقد ينجو منها الإنسان غالبا فيفصل فيه بالنسبة للشخص فمرة ما رضيعا تزمر رضيعا من فوق غرفة قد يموت الرضيع لأن مثله لا يتحمل هذه المسافة بخلاف الرجل السوي لو ألقي من فوق غرفة ثلاثة أمتار لا يقتل ولا يموت مرمى شيخا كبيرا بعيد البنيا حطمة مرمى مريضا به مرض وبه آثة ولكن هذا المرض يجب معه يحصل معه الزهوق والموت فهذا يفصل فيه إذا كان الابتفاع على شاهق لكن المصنف قال من شاهق وهذا دقة من المصنف رحمه الله لأنه راعى الأغلب راعى أغلب ما يحصل به الزهوق ولكن هذا لا يمنع في المسائل الخاصة والأحيال الخاصة أن يفصل فيها مثل هذا كرمان ومحمل المطولة قال رحم الله يلقيه من شاهق سواء يلقيه بالرمي مثلا يكتفه ويربطه ثم يأتي ويرمي من شاهق أو يلقيه بالدسع يتركه على غفلة ثم يرشعه من شاهق أو يلقيه بالمغامدة يعني سيمتبه الشخص سيدفع ويتدافع حتى يلقيه ويموت أيضا في فكن الشواهد مثلا ما من الطائرات لأنه أوقاه من الطائرة وكانت على ارتفاع يقتل مثله فحينئذ يعتبر قتل عنه هذه الصور كلها الشرط فيها تحقق أن يكون الاتفاعي يقتل مثل المقتول غالبا أو يقتل غالب الناس غالبا يقتل الناس غالبا الشرط الأول أن يكون الارتفاع مثل ما ذكرنا مؤثرا الشرط الثاني أن لا يعلم الشخص الذي يلقى أنه سيلقى مثل ما ذكرنا أنه أخذ على غره أو مثلا غافله بشيء ينظر إليه ثم دفعه ورماه او كان يعلم ولكنه لا يستطيع ان يدفع عن نفسه مثلا من حمل مكتف الى صفح العمارة ثم رمي فانه يعلم انه سي لكنه لا يملك ان يدفع عن نفسه فعلمه وجهده على حد سواء لا تأثير له في شكم اذا ان لا يعلم او يكون عالما عاجزا عن الدفع وصرف البناعا كذلك ايضا يشترط ان يكون القتل والزهوق والموت حصل بي او بالترد من الشاهق لا بشيء اخر وهذا ما ينسمونه نسلة الحائل تفصيل ذلك انه اخذه وفعد به الى فتح العمارة سواء رماه من طرف العمارة او رماه في داخل العمارة منذ ما يقع في المناور يعني ليس شرط أن يرمي إلى خارج الشارع من أي مكان مجمع أنه يهوي به إلى مكان يعني يقتل مثل وغالبا فلا اشتاب فإذا رماه من الموضع العالي وارتطم بالأرض نيتا فقتل عن دن لأنه بهوق الروح وخروج الروح كل ارتطام على الأرض او بفعل التغذي مثل ما على الجبال الشاهقة لو أنه صعد به على جدل ثم غرر به ودفع فإنه يتردى ويتدحف على نتوء الجبال وهذا يقتل قد تفيد مقتل فيه فيقتل قبل أن يسر إلى الأرض فالقتل في تلك الصورة بالتربي إنا مآلا حينما سقط على الأرض والتطم وإنا بالتربي نفسه يعني قبل أن نصل إلى مآل التربي في كل الصورتين قتل عمد لكن قتل عمد لماذا؟ لأن الموت والزهوك وخروج الروح حصل بالارتطام وهذا سببه المؤثر فيه أو حصل بالتربي الضرب بالنسوء الجبل أو تعاريج الجبال أو تعاريج الأشياء العالية مثل يقع في الزوائف والعنائر ونحنها إذا حشمت أعضاءه وقتلت فهذا لا إشكال فيه أن الموت حصل بهذا التربي لكن لو أن الموت وزهوق حصل بسبب آخر مثل ما ذكر العلماء رحمه الله أن يلقيه من شاهق وقبل ان يصل الى الارض يتعرضه شخصا بسيفه فيقض هنا الصيف هذا يقع بعض الاحيان يجعل الصيف ثم يأتي في خاصرة او في الموضع الوسط من الجسل فينزل الصاقط على الصيف هذا يقسم قده بالصيف يقطعه فيموت فيكون الموت والزهور بالقد لا بالتربي وناد الارتقام فحينئذ القاتل صاحب السيف وليس المربي وهذه من الصور التي قدمت فيها المباشرة ايضا عن السببية لأن التربية السببية والتعرض بالسلاح هو الذي حصل به الموت صحيح أنه لو وصل إلى الأرنة وهلت ولكن هذا الاعتراض هو الذي أبهى طروفه تكون يكون هذا من تقديم المباشرة على السببية فقد ذكرنا أن تارة تقدم السببية على المباشرة وتارة تقدم المباشرة على السببية وتارة يفكم بالإثمين تقدم المباشرة على السببية مثل هذه المسانة فإن الذي باشر القتل هو صاحب السيد في جمامنا لو أطلق عليه ناراً قبل أن يصل إلى الأرض شخصان أخذ شخصاً إلي جان قتله وحرص كل منه على قتله فأما الأول فدفعه من فوق العمارة مهلاً وأما الثاني فأطلق عليه النار فينظر فإن كان طلق النار قد أصابه في مقتل الغالب أنه يجهق الروح قبل الوصول إلى الأرض فالقاتل صاحب الطلق وإن كان الذي أصابه من الطلق في مكان لا يقتل فالذي قتل هو الاتقام وحين وحينئذ لا يفكم بيه. طبعا هناك مسألة من مثالة الجرح لأنه جرحه قبل موته صاحب الطلق حصل جرح وقتل ويفصل فيه ومن هنا يعني انظروا في ترابط الفقه الآن هنا عندنا في القتل منصف الصيد لو أنه مثلا رأى شاتم ساقطا من فوق الجبل وقبل أن تصل إلى الأرض أطلق عليها النار فإنه إذا أصابها في مقتل وقتلها صيد يحل أقل وإن أصابها في غول مقتل وارتطمت في الأرض فإنها متربية والله اتحرم من ربي والنظيم حول ميته فهذا راجع إلى استقرار النفس فإذا كان استقرار نفس واقع مع فصول هذا الطلق والعيار الناري فحينئذ محكم بأن القتل وقع بالارتقام لهذا الطلق والعبس بالعبس فإن كان في المقتل فإنه يكون حينئذ القاتل هو المباشر وليس الذي ألقاه من الشاهر السددية والمباشرة إذا استمعا تقدم المباشرة على السددية كما في مسألة القد بالصير في مرمي المشاهد وكما في مسألة من حفر بئرا وجاء شخص ودحرد الغير فيه فما فإن الذي حفر متسدد والذي دفع مباشر فتقدم المباشرة على السددية ومن هنا قالوا في القاعدة آآ آآ تقدم المباشرة أن المباشرة تسقط حكم السببية القاعدة تقول المباشرة تسقط حكم السببية في مسألة بناء الجدار وحفر البئر ومسألة القبض بالسيش والتربية من المسائل هذه الصورة من الصور التي تقدم فيها السببية على المباشرة وهي الأكس أن يشهد شهود بالزوغ انا شخص انه جامد وهو محصل فيرجم فيقتل من يرجعون عن شهادتهم من عن شه... يرجع يرجع الشه... الشهود آ... عن شهادتهم ويقولون تعمدنا قتله فحين ابن الذي تسبب في القتل الشهود والذي باشر القتل القاضي بالحكم والمنفذ بحكم القاضي فحينئذ القاضي والمنثب لا يتحملنا المسؤولين معنا مباشرة فقتل لكن الذي يقتل هم الشهود قالوا تعمدنا قتل عندنا سببية ولكنها أقوى من المباشرة تشتبع السببية مع المباشرة ويكون لثنان مسؤولان وقاتلان لذلك أن يهدد شخصا ويقول له إن لم تقتل فنانا أقتلت اللي هو الإكرام فحمل السنعان وقال لن تقتل فلا اقتل فقام المكره المهدد وقتل من طلب منه قتله فحين يقتل الآمر والمأمور الآمر لأنها سددية مؤثرة موجدة للزهور ومحصلة للزهور والمنفذ لأنه فضى نفسه بقتل أخي فليس بمكره من شرط الإكراه المهدد بشيء أكبر كما سيكون إن شاء الله في مسألة قتل المكره في هذه الحال اجتماع السببية والمباشرة فأوجب فوجب القصاص على المتسبب وعلى المباشر في الشاهد التي معنا وهي نصرة القلب بالسيف جعلها العلماء من تقديم المباشرة على السببية نعم او في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التفعص قلنا الشرط الأول أن يكون شاهقا يقتل مثله الشرط الثاني أن لا يمكن الشخص الرحرار والنجاة مثل ما ذكرنا والشرط الثالث أن يحصل الزهوق بالابتقام بالأرض لا بسبب العارض مثل ما في السيف الشرط الرابع أن يموت بعد الارتطام من يكون فيكون موته بالتربي والابتقام فلو عاش بعد التربي نظرنا فإن كان قد اشتنفذت مقاتله وحصل في عداد الأموات تعاش قليلا ثم مات فإنه قتل عند النجد القصاص وبطاؤه بعد التربي وبعد الارتطام وجوده وعدمه على حد السواء لأنه في حكم الميت وعما إن بقي وعاش ثم بعد ذلك مات نذر إن كان من جراح تنذر ومن بسبب اعتلال الجسم حتى استنزلت مقاتل وهلك فإنه بفكم ما تقدم وينشب لأقرب حابث هذه القاعدة تقول ينشب لأقرب حابث لها فروع كثيرة في العبادات والمعاملات في العبادات مثلا وأن شخصا رأى على ثيابه المني ولا يتذكر ما تحتل فينشب لأقرب حابث آخر نوم ناما يغتسل ويعيد الصلاة منها فلو نام بعد العصر نام بعد الفجر ونام في النيل ووجد النمي في المغرب فإنه ينسب إلى نومة الظهر وإذا ينام بعد العصر ينسب إلى نومة العصر إلى نومة الظهر again إلى نومة آخر نومة نامها ويعيد الصلاة من آخر ن Zen Forknee هذا العبادات في الجنايات هنا نسب لأقرب حادث فإذا استمزدت مقاتله وما أقرب حاجة الارتطاب وحينئذ يحكم بأنه مقصول قتل عن دل ويوجد على قاتله او في او أو ماء يضرقه ولا يمكنه التخلص منهما قوله رحمه الله يلقيه مشاهد لما قال يلقيه مشاهد شرع في القتل بالسببية كما ذكرنا الصور الأولى أن يجرحه بمصر أن يجرحه بماله مورن أو يغلبه بحجر كبير منحله او يلقي عليه حائطا قلنا هذه كلها مباشرة من قوله يلقي أو يلقيه من شاهق يلقيه من شاهق شرع في القتل بالسببية والقتل بالسببية يلقيه من شاهق يعتبر العلماء هذه الصورة ويلقيه من شاهق من صور الإلقاء في التهلكة عند قتل السببيه يقوم انا طبعا في قتل بالسببيه القتل بالشاطر القتل بالشرط قتل, قتل بالعله قتل بالتغريب كلها صور لقتل العمد وفيها تفصيل لكن قدر السببيه هنا من صوره من صوره الالقاء في المهلكه والانقاء في المهلكه يشمن الالقاء من شاهق على حاله الإلقاء في نار تخرق ويهلك فيها هذه الحالة الإلقاء في ماء يغلقه وهذه الحالة الإلقاء في زبية, زبيه أسد أو في جفر في أسد أو في حية أو أقرب سامنا قاتل ولا, ولا يستطيع الفرار هذه كلها يصفها العلماء بالإلقاء في المهلكة كلها صور للإلقاء في المهلكة شرع رحمه الله في أن يلقيهم يشاهده نعم أو في نار او ماء يغرقهم او في نار النار معروفة والإلقاء في النار طبعا يشترط أن تكون النار قاتلة او يقتل بفرها وهي النار التي تزلق الروح غالبا إما مباشرة في النار الشديدة و المتأججة والقوية او تكون ببطئ تقصد ببطئ وهي اشد عذابا من رياضه النار وتكون المدة التي استغرقها بقاؤه في النار تحت وطئه القاتل ومحاصرته كافية لإذهاق الروح إذا نشرب في الله أن تكون قاتلة غالبا وإذا لم يكن مثلها قاتل غالبا لأن كانت ضعيفة نظرنا في المدة التي ألقاه فيها فإن كانت مدة يكون طبعا يخلق من باب المغاسبة هناك الطب الشرعي وإن سنب الطب الشرعي وعلم الشموم في الطب هو خاص في الطب يتخصف في بعض الأقداء في هذه الأشياء القاتلة هم أهل الخضرة وهم الذين يرجع إليهم القاضي يرجع إليهم للقول أنه فعلا هل هذه النار يعني تزهر أو لا تزهر في درجة النار طبيعة النواد هذا كله أمر يعني ليس مرتجلا أنه يكون بضوابط ولابد من الرجوع في إله الخضرة يشترك في النار أن يقتل مثلها فإن كان مثلها لا يقتل نظرنا في المدة التي شدش فيها شخص حتى قتلتهم نار وأيضا نظرنا في الشخص نفسه قد يكون طفلا رضيعا ألقى طفلا رضيعا طفلا صغيرا في نار صغيرة الغالب في مثلها يقتل مثل هذا الطفل نحن يقول لا نشرط أن تكون النار كبيرة على كل حال إننا نشرط أن تكون النار مثلها يقتل في غالب الناس لكن لا يمنع هذا مثل ما ذكرنا في الحائط في صغار الصن في المرضى في كبار الصن ونحن ذلك ممن تكون لهم ظروف كذلك أيضاً النار في الصيف الشتاء تختلف ثمار الشتاء أضع في النار الصيف والقتل بنار الصيف ليس كالقتل بنار الشتاء إن يقيه في نار إذا ألقاه النار تسترضى أن تكون نار قاتلة يقسميه لها غالباً وأن يمكن الشخص الفرار او الاستغاثة أو الخروج من النار او المدافعة فإذا أمكنه أن يرفع عن نفسه او يستغيث ولم يفعل شيئا من ذلك لأن كانه الدفع ولم يرفع فهذا لا يفكم فيه بالقصاص والقوض عند جمهور العلماء الله ومن أهم العلم من فنفصل تفصيل تفصيلا دقيقا قال إن النار إذا كان مثلها إذا كان الشخص يمكنه أن يستغيث أو يتعاقى سببا ننظر في الشخص نفسه فإن كان مثله فيه جهشة وفيه ضعف يعني تصرف في الأمور بحيث غغت بالنار فأشكرت عليه الأمور ونمي استطع عنه أن يتعاطى أصلاب الباجات بسبب الدهش والمفاجأة قال في هذه الحالة يكون القتل عندي لأن وجود القدرة على انفرار القدرة على تعاطى الأصلاب ذان تأثيره بنوعية الشخص يعني نوع من الضعف مثل ما يكون بعض الناس يوم غفلة وبعض الناس منذعر شديد يعني حيث أنه يفجئ للشيء ما يفهم تصرف فتفريته الصدر عن يحسن النظر في الخروج في الهرب فبعضهم يفصل بهذا الترسيل لكن الذي جعل العلماء يجعلون القاعدة للغالب أن من استطاع أن ينجم من النار ولم ينجف أن يتحمل نسولية نفسه لغض النظر عن الترسيل الذي ذكره الشرط الثالث أن يحصل الزهوط بالاحتراق بالنار أو ما هو مستكبع مثل دخان النار نفسها من كتاب نسني في النار التي وضعوا فيها فإذا حصل الزهوق بحرق النار يعني كانت النار تشويه وقوة الشوي أجهز عليه وقتله او كانت النار فيها, فيها الدخان كثم وإن كانت الأعضاء التي اخترقت ليست بتلك التي يعني يزاق نظرة لكن المدة مدة او كان الشخص بالمرض في نسمه فلما ادخل النار الكثن وكان الذي صلي وحرق من جسده لسد مقتل فالمهم ان الزهوق حصل بالحرس في النار والالقاء في النار فاذا كان القتل على هذا الوجه فهو قتل عند موجد للقصار الشرط الرابع ان يموت, بعد أن يموت في النار او يموت بعد خروجه منها مباشرة بشيث يوم سبب لها فإن عاش فأمكن بقاؤه بشيث يوم سبب آخر في علاجه ونحله ريش بعمد في مذهب جمهور العلماء رحمه الله الإلقاء في النار يصي يشيذ أن يكون بالطريقة القديمة أو ما يوجد في زماننا ورجاء يقبل الله مذن ما يقع في النار وليلقاء في الأسران وليلقاء في نار مستعلة الحدث في الشقق والغرف إذا اشتعرت فيها النار مذن ما يقع في الجوائل يسكب البنزين أو الحارق على الشقة وفيها انسان نائم أو إنسان في غرفة كم يشعل النار كل هذه الصور يعني ما شرط ان يلقيها هنا قام بابقائها في النار هذا فقط تأصيل تبني او من افرض انه ما القى الشخص موجود في داخل الشقة ودعا واشعل عليه شقته وهنا انت. اوقف عليه ابواب الشقه ومن يمكنه من الهرب واشعلها عليه كل هذه الصور تعتبر من القتل بالنار بتحقيق النار وهذا من أشد ما يكون تعديدا لكن الإشكال فقط هل إذا أحرق بالنار يكون القصاص بحقه بالنار وإذا حرق بالنار هل ينظر إلى نفس درجة النار أو تكون أضعف او تكون أعلى هذا في ترسيم عند علماء سيأتي في مثل اتفاء القصاص في القصاص بالمماثلة يعني هل إذا قتل بالنار يتكلم بالنار او لا وواضح النصوص أنه يعاقب بمن مثل ما عاقب به وفاه ان شاء الله تصحين هذا المثل نعم او ما يغرقهم او يلقيه في ماء يغرقه فان يلقى المكسور في ماء يغرق مثله غالبا فشرع كان بحرا او نهرا او سيلا او جرقه أو نسبح أو ما يوجد في جماننا البامن وهذا النجود ألقاه في أدخله فوطأ رأسه إلى الماء وغالبه حتى لا يرفع رأسه حتى مات فلا يشترط الإلقاء مثل ما ذكرنا إنما المهم أن يقصد جهوق الروف وخروجه بالتغريق فالشرط الأول أن لا يمكنه الفرار بالنجاة الشرط الثاني أن تكون المدة التي حدثه فيها فيما الماء كافية النفس خروج الروح الشرط الثالث أن يحصل الموت بالتغريق بحيث أنه لو, لو أنه خرج فإنه ينظر طبعا في ذات الأحيان يخرج وقبل تلأت أحساءه بالماء فيما يستنفض ويهرك هذا طبعا عن جعب العلماء مثل ما ذكرنا ينسب بأقرب حادث لكن منها العلم من قال له إذا خرج علمنا أنه لم يقتل بالغرق لأن تعرفون مسألة الغرق راجعة إلى النسم بفلق خنق والصحيح حتى في مسألة الخنق سيأتينا شاء الله أنه لو بقي بعد الخنق مدنفا فيها ومريضا بفعل ما فعل به واستتبعت يعني امراض او الأثر استدفع أثر الجنالة حتى أجهز على الروح فقط عندي وهذا القول هو الصحيح في المسألة أنه حتى ولو خرج وأخرج من الظحر او أخرج من النهر او أخرج من الدركة التي غرق فيها واستنزفه الإعياء والجهل حتى نات بفعل هذا التغريق أنه يفكم بأنه قتل عندي ويجب القصاص يشترط أن لا يتمكن من الفرار مثل ما ذكرنا والدفع ثم فصل العلماء إذا كان يمكنه السباحة إذا كان ألقاه في ماء وأمكنه أن يسلح نظر فإن كان الماء الذي القاه فيه يعي السباح مثلا من يلقيه في بحر ولم تسلح من يسلح ما شكنه سهل كابو قيلاد رحمه الله التابعي الجديد قل من القضاء فامتنع من ورع يا له انت العالم والانام انت امتنع القضاء عندك العلم بالسنه وعندك الفقه فقال رايتم سباحا يطير في بحر الدتي الى متى فنسي رحمه كيف يصير ما يكون يعيه السباحة يتعيه فلا يشك أن الإلقاء في البحر والمكان الواسع الكبير أو الإلقاء في السيل القوي في حال تضعف فيه المغالبه والسباحة فإنه يضعف فيها تأثير السباحة ولا, ولا يؤثر في الحكم كل الشخص قادر عن السباحة ولو كان سباحا وملعه من السباحة مثل أن يلقي مكتوف مكتفا فإذا ألقاهوا مكتفاً في بحر او نهر أو ألقاهوا العياذة في بركة وهي فاضية ليس فيها ماء ثم صلط الماء عليها فإنه ولو كان السباحا كون مكتوفاً فإنه سيغرق نام حاناً ألقاه في يوم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تتفل بالماء ما هذا إذا كتب الشخص والربط ذهدت قوته فصار وجود وصف السباحه فيه وعدم على حد سواء لا يؤثر في الحكم فاذا إذا غرقه سواء القاه مثل ما ذكر المصنف القاه مربوطا او القاه مطلقا في مكان لا يستطيع فيه ان ينجو او القاه في بركه ثم فتح الماء عليه او وضعه في موضع صب الماء عليه هذا كله من التغريق ويوجب القصاص والقتل يعني القتل به والعرض بالله يعتبر من قتل عمد في حكم التغريق طبعا ما ماجي مثلا في الجرائم لو أنه ارتدى على السفينه فثقلها او ضربها بالى او طلق نار حتى غرقت في في بحر او في نهر فهذا قتل عم يعني وين شرط أنه يلقي يعني في الزماني من الآن لأنه لا بد أن نربط الفقه بالقديم يعني المزور في الزماني من الآن قد تجد يعني يقل أنه يربطه ويجعله لكن تجد مثلا صورة أن يكون في مركز فيبرقه مثلا بسلاح أو يغرق المركز أو يسلم مركزه حتى ينقل في هذه الحالة يكون كالإلقاء لأن المهم أن أن أن يجهي قربوح بفعل مؤثر في هذا الإزهاق بحيث تكون السببية مجدة للحكم بالعربية كما ذكرنا فإذا لا يشترط أن يلقيه كما ذكرنا والعبرة كل العبرة بحصول الزهوق عن طريق التغريق سواء باشره فما لو جاء به فوضعه في حوض ثم طعطأ رأسه حتى خرجت روحه او ألقاه مكتوفا او القاع في مكانهم مثما ذكرنا واسعا ما يمكنه أن يسفح فيه وهكذا كلها تعتبر من صور العنبية موجبة من القصاص والقوار طبعا الشرط أن يكون الزهوق مثما ذكرنا التغريق كالحال في القتل بالنار ولا يمكنه التخلص منهما هذا الشرق قال المصنف وقاله ولا يمكنه الضمير عائدي للمقتول ولا يَمْكِنُهَا أَيْلَيْسَ في إِمْكَانِهِ وَقُدْرَتِهِ التخلص قوله لا يمكن التخلص يستوي أن يكون التخلص بنفسه أو بنعين بعد الله عز وجل يستغيث به فإذا أمكانهم يصرخ أو أمكانهم يتصل أو يستغيث لأحد بعد الله عز وجل ولن يفعل ذلك تحمل مسئلية نفسه لا. أو يخنقه أو يخنقه الخنق حدث النفس والخنق يأتي على صورتين الصورة الأولى الخنق المباشر والصورة الثانية الخنق بآلة والخنق بالآلة يسمى الخنق بالحبل الخنق بالسلك بالنايل بالليات ونحلها فهذا كله اعتبر من صور القتل العنبي إذا خنقه ومنع عن بآلة او بدون الآلة نبدأ بالآلة يشترض في الآلة التي يخلقه بها أن تكون مانعة للنفس مثل الحبل القوي فلو على عمقه حبلا قويا وشدة سواء شده بنفسه او شده إلى آلة مثل ذكر العلماء مثل ما يفصل في الشنق وعياذ بالله فإذا ربطه في شيء ثم شده وتله إلى عل حتى حدث نفسه فمات فقتل عنديه موشد للقصار يشترط طبعا كل حد قلنا قويا وهكذا لو أنه ربطه بليل ينع خروج النسل وهكذا لو كان بآلة مثل الوسادة وضعها على أنفه وفمه وكان نائم الشخص دخل عليه ووضع المساد عليه فمنع نسمه حتى مات هذا قتل عنه وهذا حدث في قصة مورقة الشهيدة رضي الله عنه وأرضاها وهو صحابية دليلة كانت من النساء التي جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته فجاءت تسأله ان, ان تكون معه في, في الغزو حتى تنال الشهادة فقال لها في الشهادة وفي الوايا أنت شهيدة فنكثت رضي الله عنها وأرضاها إلى جمال عثمان وكان عندها عدام فتركها حتى إذا نامت أخذ القطيفة وجاء من حتى فرقت الحياه كان يقلل شهيده وهو حي فتحققت فيها مدينه فراسنا صلى الله عليه وسلم في رضي الله عنها شهيده لكن نوع من نوع الشهاده هذا الخنق الخنق بالمخدات الوسائد الان ال الاخ القاسم في زماننا يسوي ان يكون الخنق بالمواد المؤثره مثل غص الاشياء اللي في تمنع النسم وتقتل الشامنة أو وضع الآلات المخدرة بسمية قاتلة على المنبيل ونحله وكم الشخص به كل هذا من صور الخنق فالخنق بالآلة إذا كان بالليل أو كان بالحبل يشترط أن تكون قاتلة وهكذا لو أخذ المنديل فهو قاتل إذا حدث النسى فإذا خنقه ومن عن من يشترط أن لا يستطيع أن يدفع عن نفسه كما ذكرنا فيما تقدم في السببية فإذا أمكنه الدفع ومن عن نفسه ومن يدفع فلا قصاص وأما كذلك أيضا يشترط أن يكون الزهوق بالخنق فلو أنه خانقه ومات بعد الخنق دو وقت نظرنا فإن كان قد استنفذت مقاتله وأصبح نبضه ضعيفا جدا حتى نات علمنا أنه مات بفعل الخنق وحينئذ يجب القصاص فإذا لن نتحقق هذه الشروط تأثير الآلة الخانقة لا يستطيع الدفع أن يحصل الموت بالخنق لا بسبب آخر الخنق بالسلك في بعض التفصيل من جهة من السلك في بعض الأحيان يوحي وقد يقطع الرقبة بعض الأسلاف إذا جرحت وقد يكون الموت بسبب النزيف لا بسبب, لا بسبب الشد مثلا لو أنه شد شدا لا يحبس كل الناس بل يبقي بعض النسم سيبقى الميت سترة طويلة لأن النسم موجود لكن النذيخ يستنفذ بداً فماك بالنذيخ فالنذيخ مستتبع لشكم الخنق وحينئذن لا نقول أن الموثنياء يحسب الخنق لما قلنا أنه وقع لكنه أشبه فيه يكون بالجرح لا بالخنق وحينئذن فائدة هذا إنه إذا أردنا القصاص وقلنا إنه يقتص يقتص بمثل ما فعل به إلا إذا كان غلب على الظن أنه لا يمكن أن يفعل بنفس الفعل بشيء أن يتعذب القاتل هذا سيئة يفصيله إن شاء الله في اشتفاء القصاص الشاهد أن الخنطن قتل السددية ويوجد القصاص أحمد الله وإلا يكون طبيلة الشيء وأجزل لكم النسوبة والأجر صبيلة الشيخ هل إذا كانت حياة مريض ميؤوسة وطالبا من الطبيب أن يقتله هل يجوز طلب ذلك وهل يلحق الطبيب شيء من التدعية أسابق الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام وعلى خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ونه أما بعد هذه نسلة خطيرة جدا وهي التي يسمونها نسلة قتل الرحمة ولذلك والعياذ بالله بالغرائب الزمان أن الحرام في هذا الزمان لا يشمى باسمه حتى كما قال الله تعالى وَجِيًّا لهم الشيطان وأعمالهم هذا من تجين الشيطان لعصات بني آذل عندهم قتل يقولون له قتل الرحمة ويسمونه الضغافة وذا قلنهم لا تشد في الأرض قالوا إنما نحن أصلفون فهذا القتل يسمونه بقتل الرحمة يكون المريض ميقوسا من علاجه يقول لماذا يتعذب يعطى إذرة تقضي عليه سيرتاح من عذاب المرض ومن آلام المرض وهذا لا شك أنه اعتداء وقتل عن دن وفي شاء الله في مسألة القتل بالسم احقنا المواد السامة في جسم الإنسان الذي يقتل مثلها يعتبر قتل عنك والطبيب إذا فعل ذلك فإنه يعتبر قاتلا شريكا للقاتل لكن في عند العلماء فلان في مثل من قال لغيره اقتلني فإذا قال لغيره اقتلني له صورتان الصورة الأولى أن يكرهه على قتله فيقول إن تقتلني فأقتلك ففي هذه الحالة لا قفاصة ولا دية على القاتل في هذه الحالة هدد ولو الحق أن عن نفسه ولم يستدخ نفسه محرمة وفقط القصاص بوجود الإن من القتل وفقطت البيئة لأنهم يستثبع لحكم القصاص كما سيأتينا إن شاء الله في هذه البيئة وسيأتي إن شاء الله في مثلة إذا طلب من غير أن يقتله انا كل حال هذا القتل لا يجوز قالوا إن الشخص يتعذد بالآلام بل تطور توسع الأمر إلى درجة والعياذ بالله نظروا في الأشخاص المتخلفين عقليا ووجدوا أنهم على اهليهم وعب على ذويهم سيحقونونهم بمواد تقري عليهم وهذا لا شك أنه من الاعتداء لحدود الله عز وجل والإنسان الله عز وجل وقال أنه كان ظلوما جهولا ظلوم وجهول الطب وهذه قاعدة يضعها طالب العلم بل يضعها كل مسلم نصف عينيه الطب له جاندا إن خرج عنهما فليس بطب ولا تأذن له الشريعة أبداً. الجانب الأول علاج الأسقام ومداوات الجروف ونحن لا وهو إصلاح القاسد في الجسد والجانب الثاني بدل الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين الوقوع في المرض والثقة وهو الذي يسمى بالطب الوقائي الأول يسمى بالطب العلادي والثاني يسمى بالطب الوقائي إن فعل الطبيب أي فعله في الآدمي خارج عن العلاج خارج عن الوقاية فهذا ليس بالطب خرج عن رسالة الطب وخرج عن الإذن الشرعي بالطب لما يأتي ويقول والله هذا مريض يتألم ليحصل له ويحصل له نقول له أنت طبيب تداوي إن أنكنك أن تداوي بذلت ما في وشعك إذا لم يكنك أن تداوي فلا تدخلن بين المخلوق والخارج هذا ليس إليك أنت وليس أنت الذي ترحم وليس بيدك الرحمة إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء فلست انت الذي تعلم الله من الله بدينكم انت الذي تعلم الله من هو الذي يرحم من لا يرحم بشيء تملكوا بشيء لا تملك ليس من سلطتك وقد تكون هناك درجات في الجنه من درجات الاولى جعلها الله ولي من اوليائه بحذابه في المرض والثقه وقد يجعل الله الزوجل في قراره قلبه من يقيم ما يتلذذ به بهذا الثقم والمرض وكان بعض الصحابة ربما العرين وبعض السلف من ماطعين كان يقول اطعني فوعزتك وجلالك إني لا أتلذذ بما يصيبني منك منزلة الرضا عن الله عز وجل أشتعنت الذي تدخل بين المخلوق والخالق هذه أشياء لا دخل من فيها وليست من إشارة الطبيب حدود الطبيب محصورة والله في جلب عزتي وجلاله وقدرتي وعظمتي وكماله دعا كل شيء لغيره محدودا قافرا فمهما بلغ من القوة ومهما بلغ من ال... ال.. ال... ال... الاستدراج من الله أن يعطى العظم والعلم في الأشياء يقف عند شد معين ليقف بليلا أمام الله جلاله أمام عزة الله مهانا أمام كرامة الله يقف مكتوف اليدين أمام الله الذي علمه وعندها يعلم علما يقين أنه لا حول له ولا قوة ولذلك يجب الطب تقدم الطب تقدم الطب فليتقدم فيصل إلى درجة لم يستطيع أن يتقدم عندها لأن الله قال وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْحِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا فيكشف في الأشقام ويكشف في الأمراض طيب كشفها داول عالج هذا الثقر قالوا داوينا كذا وداوينا كذا وعالجنا كذا فوصمنا إلى علاك كذا وكذا سيصل إلى شيء ويقول والله هذا ما هذا لا علاج له عندنا لكن يعلم كل أحد أن الله سبحانه وتعالى وحده الذي كما قال صلى الله عليه وسلم وشف أنت الشاهي لا شفاء إلا شفاك هنا تظهر عظمة الله سبحانه في عيش المريض يعين ويتالم في المستشفى والاطباء واقفون حتى يدخل كل شخص ان المستشفى فيها أن الطبيب لن يستطيع ان يمدث له, له من قال خردله من ديناياته ولا اقل من ذلك مذم بالله شيئ فهذا كله في اسرار وحكم عرف ان الذين سهروا لا يعقلون وهذا الشائع في السنين ما كان المسلمين كلما مرض ذي حكم فقطن قضاء عليه هل كانوا يفعلون هذا أبداً ما كان ولا كان المسلمين يعرفون هذا ولكن بسكم الانتصال بالكفار وسهولة المعرفة كما يقولون رسوله أطلح شيئاً معلومة ولكن المسلمين أبداً ما يعرفون هذا يعرفون الرضا والتسمين بقضاء الله وقدره ويعيش المريض في شخص يقول لك هذا المريض جاهز عن أهل سنة سنتين عذبهم ومن يدري أن هذه السنة والسنتين كم أطلحت من قلب كان خارفته وكم كل قوة مثل شخص كان مضبدا وكم صددت من شخص كان تائها بعيدا عن الله سبحانه وتعالى نعم يعيش مريض في البيت ويأمو يتألم فإذا الشاب السوي القوي يتذكر أنه إذا شاب وهلم سيقول لهذا أنه آل سيخاف من نحصية الله عز وجل شكم كثير من الناس لا يعقلها ولا يعلمها هذا الشيء ليه تدخل فيه الإنسان هناك حدود للطب ومراقف إذا كان يرى محسده يريد أن ينزيلها بشدة ألمه وناك شتم ومصالف لا يعلمها إلا واحد جدا. والله أرحم بخلقه من خلقه بأنفسهم قال صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله قال الله أرحم بعباده من هذه دولدها المقصود أن هناك فدود ينضغ الوقوف عندها وإذا خرج الطب عن هذه الأمانة والمسؤولية وداوات الأسعاد ووضع الحلولة بين الأسعاد والأسعاد بقدرة الله عز وجل فإنه ليس بطب وإنما هو العباح ولذلك ينبغي بطالب أن نزل الطب بهذا الميزان قال صلى الله عليه وسلم تداووا حباب الله فإن الله ما أنزل من جاء إلا وانزل له دواء وقال في الحديث الآخر علمه من علمه وجهله من جهله فنحن نقول لا يجوز هذا الأمر وهو حقا المريض ولو كان مرضه من أسع ولو كان قد استنفذت مقاتله يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى فلا يجوز للطبيب ولا يجوز لأولياء المريض ولا للمريض أن يأذن بهذا الأمر الذي نغف له الله ورسوله والله تعالى معاكم أسابقنا الله وقيلة الشيخ إذا أرسل رجل ولد صغير يشتري شيئا وفي الطريق نهاشته حجة أماح فماذا يتركب على هذا رجل من الأحكام هذا في تحصيل إذا كان الموضع الذي أرسله إليه فيه حياة وفيه هوام فلا شكرا وغرر به وتكون سببية قوية مفلية للهلاك وأما إذا كان الموضع لا توجد فيه الحياة فهذا صادف قدرا والسببية ضعيفة والمباشرة هي القاتلة ومن العلم من قوة السببية ودناء على ذلك قال قال تعنته بصورة الأولى خينما كان الموضع فيه الحياة عند العلماء تفصيل في مسألة الحياة إذا أرسل شخصا في موضع فيه الحية أو سبع قاتل الحية يشترطاً تكون سامة والأقرب أن يكون جاهسان قاتل يقتل سمها فإذا أرسله إلى هذا الموضع ينظر في الموضع إذا كان الموضع يمكنه فيه شرار فهذا لا قصص ولا قوة ولا قود في النظر طائفة كما يختاروا عن النظر الشابعية و... لكن بعض العلمات موجودة في النظر الحنابلة يفصلون في بعض الحين إذا كان ممكن الصبي هذا يندهش وما يحسن النظر لنفسه فمسألة التفصيل من أن يكون موضع يمكن فيه يقولون أن الحية تفر من الآدم بعض العلماء قالوا أن القتل بها ليس بقتل عم وهي مثلت لو جمع دينه وبين حية في مكان فقالوا لو قتلت ليس بقتل عمك لأن الحية تفر من الآدم أعطى يتفر من الآدم منه وإذا رآها فر منها وإذا فر منها تشجعت منه السبع يقول أن السبع العادي يتشجع حين يرى الشخص يفر ولذلك إذا ووقف يعني طبعا في بعض الحيان مثل الشرار ويساعد لا إشكال لكن المشكلة عندما في بعض الأحيان يكون عاجزا يعني في رأس يكون أرض, أرض طين أرض وحل فالفرار لا يفيد فالأفضل من يقف هو يعني سيقع سيقع فالأفضل يكون مقبلا غير مدبر يعني. فلا يكون الحال في هذه المثلة إذا كان غرّض بالطفل فهذا قتل تغريب وقتل التغرير إذا قال قصدت هذا شيء إذا قال ما يعني يقتل يكون له إهمان العلماء يوجد في الديان سيكون في الديان لأنه عرضوا إلى القتل بالسببية قوية التأثير في ذهو خروف الله تعالى عنه <تصفيق> فضيلة الشبيب يقول الثاني رجل كان واقفاً في سيارته في أحد الشراع فسقط رجل على سيارته ثماثاً كان يكون مصطاحب السيارة فجلاً في القتل فتكون عليه السيارة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن ونبعد طبعاً هذه المسائل أصلاً مردها إلى القضاء يعني هذه مردها القضاء لكن طالب العلم ينبغي أن يعلم حكم هذه المسائل إذا فقط شخص من مكان عامل على سيارة شخص فإنه يجب الضمان على صاحب السيارة والسبب في هذا أن الارتطام وقع على السيارة ومن دقة الشريعة أن أي شيء تملكه لك غرمه وعليك غرمه هذا الشيء لو أصلح قيمة المليون يستفرقه ولو تسبب في ضرر أحد فأنت المسؤول عنه ولذلك كيف تكيف المسألة أن السيارة قدر الله وأنها فركت عن موضعها لكان القاتل للتطان على الأرض واحتمال أنه يرتطن على الأرض ولا يموت ولكن ارتطن بسيارتك فجميع ما يحصل للسيارة ويكون من السيارة غنا وغرما أنت المتحلل له وأنك تأخذ غرمها غنها فعليك غرمها ولذلك المعموم به الذي عليه العمل من دني وينقل هذا عن سماحة الشيخ محمد رحمة الله عليه أنه يعتبر قتل خطأ ويوجد عليه ظلامه يعني تجب الدين على صاحب الثيارة لكن فيه تخصيص في نفسه إذا دفعه الشخص الذي فيها تشفيل قبل تعرض له إن شاء الله بمثلة الاشتراك والله تعالى أساب رسول الله صبيرة الشيط هل يجوز بالإنسان إلى أذن المؤذن ولم يصر الوتر هل يجوز له أن يصليها بعد فراغ المؤذن من الأذان في فراغ الحجر أسمعه. الوتر ينتهي وقته بأذان الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا وقال صلى الله عليه وسلم إن الله ندكم بصلاة هي خير لكم من شمر النعم, النعم وهي الوتر وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر فهذه النصوص تدل على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الحديث عمر صلاة الليل نفنا نفنا فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحده فإذا أزم في فجمهور العلماء على أنه قد انتهى الوثل ولا قضاءه بين الأذان والإقامة ويكون القضاء بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد الرمش إلى زوال الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته سجبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زواله كتب له كأن ما قرأه من ساعته والله تعالى لكن لو أنك ركعت ورفعت رأسك من الوقوع ثم أذن المؤذن فقد تم لك الوتر فتستمر في الدعاء ولا بعث ان تدعو ليل الأذان والإنقامة وهو وقت إجابة ولا بعث في الدعاء ولا بعث أنا بالنسبة إلى أذن المؤذن قبل أن ترك وقبل أن تكبر تكثير وتركوا تنتهي منها فقد انتهى وقت الوتر فتقلبها شفعا وتتمها شبعا والله تعالى أعلم أصابتهم الله فضيلة الشيخ يقول السائل أنا شخص مذكرم بالوزفة ولعنا من ليلة في الموت وأصبحت حياتي كلها أهم وأصبحت أنظر للحياة مدرس يائس منها علما يا فضيلة الشيخ أن هذا الدواء لن يكون إلا أنه أصابني منذ شهرين وقد بلغ بي البلاء ما لا أستطيع وصفك وأرغب في توجيه لكم أن كلماتكم تكون لذل ثمن وأرجو منكم الدعاء لي وجزاكم الله عني وعن المسلمين في الله العظيم رب العاشر الكريم أن يفرج همك أن يشف غمك وأن يشفيك وأن يعافيك وأن كل مسلم أخي في الله شكوى إلى الله الذي هو منتهى كل شكوى وثانع كل نجوى وكاشر كل ضر وضلوى سبحانه لا إله إلاه وهذا البلاء قد يكون بسبب ذنب فتفقد نفسك في فقوق الوالدين والرحم وفقوق المسلمين خاصه العلماء والصالحين والدعاة فقد يكون هذا أحدا منهم لأن الإنشاء قد يبتلى بالبلاية العظيمة بسبب الذنوب فيفلم هذا وذلك يحذر طالب العلم أن يتعرض لأولياء الله كذلك أيضا قد يجعل الله لك هذا البلاء بشكمة يريد الله عز وجل أن يرفع بها درجتك ويوعدم بها أجرك فأحسن الظنب الله عز وجل أن العلاج فأول شيء كفرة الدعاء وإذا جئت تدعو الله عز وجل يكون عندك شعور في قلبك بعظمة الله سبحانه وتعالى خاصة في رحمته وأنه أرحم بك من والديك ثم تأمن لو أن والدك ووالدتك لذنهما أرحم الناس بك لو نظر إلى حالك هنا بعد الله شفاء لتقدم بشفائك وما ذلك بالله عز وجل الذي هو أرحم بك من والديك إذا شعرت هذا الشعور ما أمنيت بالله وارتاح قلبك لأنه ليس عند الله إلا كل خير وذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب وهو سبحانه غاية في الكرب والإحسان والذب فتقوي سنتك بالله عز وجل لأن الشعور النسي في الوسائس مهم جدا وهو الذي يبعف سلطان الشيطان على القلب وذلك كان بعضنا شائحنا رحمة الله عليم بإذا اشتكى إليه المُوس Agla Snー بكثرة التفكر في عظمة الله لأن ذكر الله عز وجل يبعف سلطان الشيطان على القلب فإذا تفكر في عظمة الله وملكوهbcalla عز وجل ذكر الله فالله يذكر من ذكره وحين работamos with therozouts سلطان الشيطان على القلب لأنه UH لا على قلب النعمور بتوحيد الله والإيمان لله فأوصيك أن تأخذ هذا الشعور رحمة الله عز وجل بعباده ولا تضم بربك إلا كل خير واسأل الله المسألتين تقول اللهم ان كان لي الخير في هذا البناء أن يبقى فيه والخير أن أصبر فأفرغ علي صبرا يرضيك عني إذا بلغت هذا المبلغ نعنت عينك وقرت عينك وجعل الله العاقبة لك كل والأمور بعواقبها فلعاش الإنسان في هذه الدنيا وقد فرشت له الأرض ذهبا وأصلحت الدنيا عن يومينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته فلا خير فيها إلا تحسن العاقبة فهذا فرعون الطاغي وكان بمعنة وغب من العشرة أعلمه إلا الله كما قال تعالى: "تم تركم جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كامل فيها صافية" كم يعني شيء للتعظيم للتكثير فإذا كان جاز هذه الحالة كما قال أخى الله أخا العزيز المقتدر واخذ الله مكال الاخره والاوله واخذ الله اخا وبيل فما هي كناية عن الدنيا وسعتها لا حجره ذهب ما من تحسن العاقبة وكم من شخ يعيش في هم وغم وكرب لا يعلم الله سبحانه وتعالى إن سلم من العراء في نفسه جاءته بنته تشتكي وجاءته زوجته تشتكي وجاءته أخته تشتكي وجاءه أخوه يشتكي وجاءته الدنيا من كل شد وصوب لا يسلم من هم حتى يقع في ما هو أكبر منه أو أعظم منه أو أشد منه أو أبلى منه ولكن ما هي العاقدة إذا كانت هذه الهموم تجر العبد إلى ربه جرى وتستوجب الرحنات وسحائد المغفرات وتكثر الظنوب والخطيئات خيالهم من النقام منعم به عيشاً ويرغد به حاله قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة قالت أصبر يا رسول الله العاقبة لا تفكر في ما فيك فكر في العاقبة وفكر أن لك ربا وأنه هو الذي ابتلى وأنه هو الذي أنزل الداء ومنه الشفاء والدواء سبحانه لا إله فاستثم وما من عبد ينزل به البلاء فيسلم لله ويستثم الله إلا تأذن الله له بالفرق ولذلك قال الله عز وجل خَلَمْنَا أَسْلَمَا استسلم لله وثلّه للجزين أَمَا بِيْنَاهُ أَنْيَا إِبْرَاهِمُ قَدْ صَدَّقْتَ فجاء الفرد من الله عز وهي لحظة قتل وموت وفراط لهذه الدنيا ومع ذلك قتل من, من حبه ويهواه من فلدة كبده فَلَمْنَا أَسْلَمَا قال العلماء وَهُنَا جَاءَ الفرد من الله لأن إبراهيم استسلم لله استسلم ولذلك مدحه الله في الموحبين المخلصين الممكنين وجعل له لشان فكا في الآخرين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وسلم بالإخهاف واليقين والشعور بالرضو عن عز وجل الحبه بالعلاقة فالإنسان إذا شعر بالعاقة وذلك قال لأجيئت صبرت ولكن جنة فلما كانت حاقة حكية نظرت للعاقة قالت أصبر يا رسول الله فوض الأمر لله عز وجل فالعبد وكم من, وكم من عبد يسلط الله عليه البناء بالهن والغن والنسر علم الله أنه لو كان في عافية يطغى ورغى فولطف الله به يسيث عشر ويقاض إلى الجنة بالثلاثة بالهموم بالغموم بالنسباب بالججاعة إن من عبادي من أغنيته أطريته يطغى لكن الله يشبه في الصالحين لا يشبه المسلمين وبذلك ذمن كل عبد من مر عليه شهر لكن شهران وما يدري ما فيه هنا من الأجل ومن خيطه عند الرحمن شهران كتبت ثوانيها وكتبت لحظاتها ودقائقها وساعاتها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا عاها وألمها رب لا تخفى عليه خافية سمع فيها شكواه وبستك وفجنك أنت تبث فجنك إليه الجثانة وتشتكي إليه سمعك متضرعا شائلا متوجعا متفجعا قلقا ومع ذلك لم يكتب لك الدعوة هاجلا فكتب لك درجات أو صرف عنك مثلها من البلاء فلا تدري كمك في هذه الدعوات من خيرات وبركات وعاقذ الصالحات لا يعلمها إلا خاطر أرضه الشمارة لو علم البلاء لانهم عند الله يوم القيامة من النسوبة تمنوا أن حياتهم كلها بلاء لو علم البلاء لانهم عند الله عز وجل من الأجر والنسوبة تمنوا أنهم منذ نعومة أظهارهم وهم في البلاء بأظم ما يجدون عند الله عز وجل ويكسر مبتلا قول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم وإحساد قوم لين على اخيك مثل ما عليك لكنها كتبت لك في ميزان حسناتك وكتبت على ذلك الشقي الذي اغنى الدمال والجناب والشباب والصحه والعافيه فهو في نعمه الله عز وجل فاندو توهلك يا رجل شارام من يقر قرارك وانتهن نفسك ولكن ربك ليس ولكن ربك ليس غاف منك فاشب بكل خير وأحسن الظن بالله وارجي من الله فرص مما أدعوك إليه كفرة الاشتغفار لأنه سبب الرحمة كذلك أيضا عليك كفرة قلاءة القرآن لأنه شفاء لما في الصدور ودفع للوساوس والقلق مما أدعوك إليه أن تتفكر ان الموت ليس بهن ولا غم وإنما الهم والغم أن يكون الله غاضبا عنك إذا عليك إذا كان الله غاضبا عن عبده قوله ما هو إلا لقيا ربه قل لله نفعت موتي وذراقي لكم وما اذا كان ربه راضيا عنه فما اسعدها نفع وما اسعدها من لحظه قال صلى الله عليه وسلم فيما قالت فاطمه رثى بعد اذ قال لا رثى على ابي في بعد يوم وقال الله انا للجنة وقال الحمد لله الذي اذهب عني الحزن ان ربنا لغفور شكور عن الحزن لأننا معاشوا حياة كل حجم وأهل الإيمان من حجم إلى حجم ومن, ومن هم إلى هم ومن غم إلى غم حتى تطع قدم عبد الله الصالح الجنة فينسى عندنا يطع قدمه كلهم من مر به عبد وفي الحديث الصحيح أنه يؤتى بأبأس أهل سياسه في الدنيا ثم يغمس في نعيم الجنة غمسه ويقال عبدي هل من ربك بؤسا قد يقول لا وعزتك لا من بؤس ولا من ربي هم ولا من ربي غم مما رأى من نعمة الله عز وجل ومن كرامة الله سبحانه وتعالى ومن خشم حاقبه فليبشر كل مبتلى بربه ولفس نظامنا بالله نشأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج همومنا وغمومنا ومشر أمورنا ومسرح أحساننا وأن عن كل مسلم نهموم ومغموم همه وغمه انه ربك والقادر عليه صلى الله عليه وصن... وسلم